عشرة استمع إلى الأعداد الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة